Täällä pääväljimmäpäät. ولي حقيق أمني يا أمي أوسع من خيالي شما أشوفك باعتقادي يا يحبك سرب دمي وتمل لك الفؤادي ولهذا السبب يحشي أنا حسك سرودادي لك طول الوقت يا الغالدة انشدادي يقيني وكل شعوري صرت مصدر سروره يقيني وكل شعوري صرت مصدر بها حبك واللي يحب لازم يضحي وما يبالي يا غاية امي يا لك نادر حياتي يا غيّات أمني يا إلى آخر حياتي إيه أحسست نفض قلبي وكل وقت انت على بال نذرت الحب نذرت الحب أقول إن حياتي إيه, إيه شفت حب ليحقق أمني يا, يا حبيبي يا حسين نذرت الحب حياة حياتي، ايه ايه ايه قليها في الوميا ايه ايه ايه حب الحسين قليلة دمعة القليلة قول قولي حب الحسين قليلة دمعة العين شفين الشاعر هسه يا سعيده سافر وما يثي انا بعين العقل شفتك مصيري يا رجائي انا بعين العقل شفتك مصيري يا رجائي شفك موت تعلى حبك يا حبيبي سربقائي وقلش لو نعبر عن صدق حب وولائي إذا ما رخصت لجلك يا بول ثم دمائي أضحي وجودي ثمن حبك خلودي أضحي وجودي ثمان حبه خلود اذا تقول انت ديني لوحدك ما غالي صرت قبلت وشوفك انت ذاتي وانا بحبك اريدا ارتقي صرح المعان ندرت الحب ندرت الحب اقول امه شفت حب الامنياتي إيه إيه إيه إيه ندرت الحب اقول امه Shaba vai, sä vai, كبرك سراتي اجيب لهفت الظامئ لان كبرك سراتي وارضي ضميري بشمات عطو pouray kesa'i waridi laba dam'i wajud alqabr kesa'i waridi laba يلبي باسمك ويهتف انا الحبد الموالي عرش ربان شوفك وسبح من نطفك وذوبان مثل شمعة واسرحك حالا خياء نذرت الحب نذرت الحب يما حيا ايه ايه ايه شفت للغالبين ما شاء الله العين What it happened when اراك فراتي وارى ضميري بشمات عطو يا نجاتي يا منزورك وضوء صلاتي من نورك وضئ وقبلتي صلاتي القد من زمر ذاتي وجوب القبرك السعي وريدي لب دمعي برك اسعي وريدي لب دمعي يلبي اسمك ويهتف أنا الحفد الموالي عرش رب أنا شوفك وسبح من طوفك وذوبان مثل شمعة وأسراحك حالم خياء نذرت الحب نذرت الحب أقول شفت حب الحب وقول حب, حب قليلة دمعة العين وقول بحب ل ما شاء الله مثل والطفل <تصفيق> أحب الظري حكي يا إمامي بالشعر السيسي على صاف الرمايتي إيه مثل الحب والطفل أحب الظري حكي يا إمامي على عابك أخذ طب دمعته يغني مرامي وسلم وانا أدري ترجع علي سلامي وسلم وانا أدري Jep, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, بحر فايض بعطفة شهم قلبك أعرفك بحر فايض بعطفة تحاميني بشعورك عن يميني وعن شمالي على الحز ورقوبتك عطوفيك هل دمعتك على الحز ورقوبتك اتوفيت الجامعك وانا الخادم لك وانت دركت ندرت الحب ندرت الحباب واليما شفت وقول بحب الحسين حب الحسين قليلة دمعة العين وقول بحب الحسين قليلة دمعة العين شفت حب لي حقيق أمني مثل حب الطفل أحب بضريحة يا إمامي على عتابك أخذ طب دمعت عيوني مرامي مثل حب والطفل أحبب ضري أك يا إمامي على عتابك أخذ طب دمعت عيوني مرامي وسلم وانا أدري ترجع علي سلا سلا وسلم وانا اجري يا سلامي ايه سلامي هو هذا من تجاه ابني وسامي شهم قلبك اعرفه بحر خايد بعطفه شهم قلبك اعرفه بحر بعطفه تحاميني بشعورك عن يميني عن شمالي على الحياة ورقبتك عطفيته الدمعتك على الحياة ورقبتك عطفيته وانا الخادم اليك وانت اضركت حين علىها نذرت الحب نذرت الحب وليمة حياة شفت حب ال... ما شاء الله مأجور مأجور حبيبي إيه إيه نذرت الحب وليمة حب لحسين يا معلم عز العال شفيك أصر في المصرحك وأنزف علم صابك شجوني قبل ما قطعوا جسمك عسن هم قطعوني قبل ما قطعوا جسمك عسن هم قطعوني قبل ما صوبوا شبدك وسط شبد رموني رسول الله يشمك على صدر يضمك رسول الله هلا على صدر يضمك يقول لك أنت مني وأنا منك يا مثالي يحزي سي افنحرك تدوسي الخيل صدرك يحز سي افنحرك تدوسي الخيل صدرك دبل عاشك رديت راسك شوك برو محالي ندرك الحباب قول العين وقلب مأجور مأجور حبيبي. لمعة العين تفتح ويرقى من دمك جرد بالغاضري. وحكي القطر من دمك جرد وغا ترضي عق سيدي والعزك يا وحدو غترضي عق سيدي والعزك يا على مخاوب لبكي الناس يا شيلا زينب يا وش فرحت بي نظرت عيني لسيله على شعب العقيله نظرت عيني لسيله على شعب العقيله اي على الهزة توديع كل أهلها على شاط الكفلها توديع كل أهلها على شاط الكفلها تصيح صوت يا عباس لو تجرش جراني نذرت الحباب أبو ليم شفت حب الحسين حب الحسين قليل دمعت العين وقليل حب الحسين قليل حب شفت حب ليحقق أمنيا من دمك جرت بالغاضرية وحتى القطرة من دمك جرت بالغاضرية وحتى شغط رضيعك سيدو العز تني على مصابك لبنت الناس كل عل على على على مصابك لبنت الناس كل وصف راحت سبي وصيحان راحت سبي يا درعاني لسيلة علم صعب العقل وياها درعاني لسيلة علم صعب العقل على الهزة المشة تمس بي حرم بغير واني تودع كل هلها على الشاط الكفلها تودع Sihd sot, ya Abbas, lo tiedrishjira Nidharti